أيها الأخوة الكرام الآن ينادى لصلاة العشاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله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 حي hey, على حیی علی الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله